إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه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 إِنَّهُ غَافِرٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُم ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ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 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فِيهِ مَن تذكر وجاءكم النذير فاذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرُضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخْرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم